وتحمل أذقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغين إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف الرحيم والخيل والبغال والحمير لتركبها وزينها وزينته ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائع ولو شاء لَهَدَاؤُمْ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَلَّكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُوَدِّتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالْزَّيْتُونَ وَالْنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْهُ الْتَمَرَات